بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين ورحمة الله العالمين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي اني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعملت صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الثامن عشر من شرح شذ العرف وقفنا عند قوله فعل يكثر استعمالها في ثمانية معان تشارك أفعال في اثنين منها وهما التعدية كقومت زيدا وقعته والإزالة كجربت البعيرة وقشرت الفاكهة أي أزلت جرابه وأزلت قشرتها أو قشرها سيدنا انتبه معي دكتور هناك أفعل وفعل فعل مزيد بتضعيف العين لكن أفعل مزيد بالهمزة هو يقول ان فعل فعل تشارك أفعالها في معنيين المعنى الأول وهو إيه شيخنا وهما التعديا صح كذا طيب لما أقول قاعد زيد قاعد زيد هذا فعل لازم إذا قلت أقعدت زيدا جعلته متعديا كذلك إذا قلت قاعدت زيدا أصدح متعديا إذن التضعيف فعل يشترك مع فعل في التعديه يعني في جعل الفعل اللازم متعديا والمعنى الثاني اللي هو الإزالة لعلك تذكر الإزالة في فعل صح لما قل مثلا مثلا أقذئت عين فلان يعني أزلت القذى كذلك إذا قلت مثلا قشرت الفاكهة يعني أزلت قشرتها وتنفرد فعل عن أفعالة بستة أمور أول هو التكثير أول يا شيخنا لما قل مثلا طوفة ما معنى طوفا؟ ها يعني أكثر من الطوف طب إذا قلت إذا قلت جولة يعني أكثر من إيه من التجوال أو الجولان فيق؟ طيب هذا يا شيخنا ده تضعيف الفعل. تضعيف الإيه عفوا ده تكسير الفعل تكسير الفعل واضح تكسير الفعل الفعل نفسه يفيد الكثرة مفيد ايه شخنا طيب احيانا يكون التكسير في المفعول لما ربنا قال وغلقت الابواب اذا التكسير مش في الفعل في المفعول واضح هذا صلع رسول الله لم يقول طوافاء الفعل نفسه يعني أكثر من إيه؟ الطواف. من الطواف صح؟ يبدا تكثير الفعل مم. إنما نريد تكثير المفعول وغلقت الأبواب غلقت الشيخنا؟ الأبواب. الأبواب يبقى كثرت إغلاق الأبواب يعني أقصد التكثير قصد به المفعول وليس الفعل آه، فهمت تحفظها؟ يعني في القول سبحانه وتعالى وقطعنا ايديهن هذا التكسير حصل في تقطيع الأيدي يبدأ ده اسمه يش... التكسير في الايه في المفعول يبقى قد يكون التكسير في الفعل وقد يكون في المفعول يا رب تكون فهمت واضح ولا مش واضحه لما اقول طاف الفعل نفسه يدل على كثره طواف يبقى طاف نفسه الفعل يبقى هذا التكسير في الفعل طيب هذا التكسير بينتقل من فعل المفعول وغلقت الأبواب تدل على كسر غلق الأبواب أظهر باضحة كده وبرضو قطعنا إيه هذا اسمه إيه يا شيخنا يبقى التكثير أيوة يبقى التكثير هنا في المفعول في يبقى في الأول كان التكثير في الفعل, في الفعل. وكان صار هنا فيه يا شيخنا في المف... أو تكثير الفاعل تكثير يا شيخنا اسمع كده لما قل موتت الإبلو سمعنا شيخنا؟ أقول يا مولانا ها؟ أيوة. لما قلنا موتت الإبل يعني إذا كثر فيها الموت. يبقى التكثير هنا في الفاعل ولا في الفاعل ولا, ولا في المفعول في الفاعل. موتت الإبل يعني كثر فيها الموت. هاي وكذلك بركة الإبل. برضو ليه بركهت الابلو فاعل فبركتنا يا شيخنا تدور على ان التكسير في الفاعل نفسه ها طيب ثم قال إيه يا مولانا وثانيها ايه صوروا شيء شبه شيء صح لما اقول حجر الطين، حجر ايه طين شوف لي المثال طيب شوف يا شيخنا هذه حجر حجر الطين التضعيف دي أمولانا يدل على التكثير صح؟ لا هنا يدل على السيرورة يعني, يعني صار الطين حجرا في صلابته يعني انت عارف الطين في اول العهد يبارخ صح؟ يوم ياتي عليه الشمس يوم او يومين او واخد برك يصير ايه؟ أي صلبا كالحجر فاذا قلت حجر الطين يعني صار شبه الحجر في الصلابة والجمود واضح يا شيخنا؟ طيب ثالثها نسبة الشيء إلى أصل الشيء أظن تعرفت عرفت سيرون الشيء شبه الشيء هذا دي؟ طيب ثالثها نسبة الشيء إلى أصل الفعل إلى أصل إيه؟ فإذا قلت فسقت زيداً فسقت إيه؟ زيداً نسبته إلى الفسق صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمع شيخنا ما يقصده الشيخ رحمه الله ها قل يا يلا قل وصاميتها نسبه لا. الشيء الى اصل الفعل الشيء الشيء ها الى, أصل الفعل. إلى أصل الفعل يا سلام نحو. ها فسقت زيدا فسقت, فسقت زيدا ها نسبته الفسق الفسق ده ما أصل الفعل فساق وكما قلنا ان أصل المشتقات هو مين؟ الفعل المصدر. يبقى لما اقول فسقت زيدا يعني نسبته إلى الفسق والفسق ده أصل الفعل هو فسق يارب تكون فهمت؟ ولا مش واضحة؟ واضحة يقول نسبة الشيء إلى أصل الفعل فلما اقول فسقته أي نسبته إلى الفسق طب لما اقول كفرته نسبته إلى الكفر الكفر ده مصدر وفعله إيه؟ كفارة فأصل الفعل كفرة أصله المصل اللي هو الكفر وفسقة أصله إيه؟ الفسق لأن المصل كما قلنا أصل مشتقا صح؟ وبعدين خامسها اختصار حكاية الإيه؟ الشيء قول يا دكتور؟ طيب عندي اختصار في هذا الشي قبلها واحدة توجهه للشي رابعه التوجه للشي التوجه لإيه؟ الشاي. دي سهلة دي اسمعنا يا شخنا لما اقول شرقت يعني اتجهت الى اتجاه الايه المشرق طب لما اقول غربت يعني توجهت الى الـ الـ الـ الغرب قبلت وغربت قلنا ايوه طيب لما وبعدين خامس صار حكايه الشيء مهلله احنا عرفنا كلمه هلله ده اسمه نحت يا شيخنا مش احنا قلنا النحت ده شرحناه قبل ذلك وقلنا يعني النحت المقصود به ناخذ ال... النحت كنا في اللغة معناه القطع وتنحتونا من الجبال بموت فارهي وفي الاصطلاح الجمله المركبة من كلمتين في اكثر ها؟ ناخذ منها مفرد يعني بسم الله الرحمن الرحيم اربع كلمات اقول بسم الله ايه النحت خلاص طيب خد بالك لكلمه اختصار حكاية الشيء اختصار ايه في الشيء. اي وقت اللي احنا بنسمي النحت الان ده انت قلت لا اله الا الله فانا اردت الاختصار اقول ايه شخنا اختصار الحكاية اللي انت قلتها اقول ايه شخنا هلا هل لا اقول انفع على بتشديد ايه اذا التضعيف ده يقول له على حكايه اختصار الشيء الاختصار اللي هو النحت مهلله يعني قال لا اله الا الله طب وبسمله يعني قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم صح فده اختصار حكاية, الشيء. يعني اختصار حكايه الشيء هذا الشيء الذي سمعته من الشخص بسم الله الرحمن الرحيم عند المفترض عندما تحكي تحكي ما سمعته هل انت سمعت البسمله ولا سمعت بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم اه يبقى تحكي ما سمعته طب اختصار بسم الله الرحمن الرحيم اختصارها ايه بسمله يبقى بحكي الاختصار يا رب تكونوا فهمتوا الان هذا معنى كلمه إيه؟ اختصار حكايه الشيء واضح يا طيب كمل يا شخنة يلا ها طيب الاخيره الشيء قبول الشيء يا سلام الله اكبر الله اكبر شوف لما اقول شفعت زيدا انا عايزه تتامل معي كلام العلماء انتبه للوقت يا شيخنا ها؟ لما اقول شفعت زيدا شفعت زيدا ظاهر اللفظ يوحي به يا شيخنا حسب مفهوم نحن يعني نفترض يا شيخنا أنت لك يعني حدث بينها وبين زوجها يعني بعض المشاكل يعني فجاء زوجها يعتذر خلاص فلم تقبل عذره لم تقبل ايه عذره المفترض ممكن يأتينا انا يقول ايش عند الدكتور ايش فاعلي ايه عند الدكتور فلما أنت تقول شفعت فلانا أي قابلت شفاعته واضح ايه؟ لما يقول شفعت فلان يعني قبيلت إيه؟ شفاعته واضح كده؟ وفي القرية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صح ولا لا؟ ما يكون ربنا سبحانه أذن للنبي في أن في يشفع يبدأ معنى ايه؟ شفعة أو شفعة هل واضح كده؟ كما هي وربما ورد بمعنى اصله او معنى ايه تفاعل صح يا شيخنا ربما ورد بمعنى اصله انتبه يا شيخنا لما اقول وربما ورد بمعنى ايه اصله او معنى تفاعل لما اقول ولا تولى وفكر تفكر وربما اغنى عن اصله لعدم وروده كعيره اذا عابه وعجزت المرات وبلغت السن العالية. صلى على الله صلّى الله عليه وسلم. وربما ورد بمعنى أصليه. شوف يا مالنا ولا أي تولى أه تولّى دي المفروض مزيدة ب بتاء والطبعيف. طب وإحنا قلنا الأصل نتكلم عن هي عن فعل. جب تولّى بمعنى ولا. هذا معنى اصله لأن اصل الفعل احنا بنتكلم عن صيغه تفاعل اللي في التكسير صح فلما قلت ولى وأصلها ايه ولى طيب ادي معنى ربما يعدل على التقليل ورد بمعنى اصله او بمعنى ايه تفعل صح يا مولانا قل ولى وتولى وفكر وتفكر واضح يا شيخنا هنا يبدو لي يا شيخنا في سقط يبدو لي كده لان لما قال ربما ورد بمعنى اصله المفروض اصل الفعل يا مولانا ان يكون مجرد صح, صح. يعني المفروض يقول يا شيخنا يقول لي ايه مثلا ولا بمعنى وليا يعني عايزوا لها التضعيف معنى اصلي أصل. لكن هو قال ولا تولى ما هو قال او بمعنى تفاعل صح يا شيخنا صح او معنى ايه؟ طبعاً. يعني عايزوا لك ولا بم... بمعنى تولى مم. تفكر معناها تفكر طبعاً. يبقى هنا في امثله على الثانيه اللي الله يفتح ما شاء الله انت فهمت الان طبعاً. يبقى ال... الامثله التي ذكرها ها يبقى عايزوا لك ولا بمعنى تولى لما اقول ولا فلان بمعنى تولى فلان طب لما اقول فكر فلان بمعنى تفكر. تفكر لكن لم يأتي وربما ورد بمعنى اصله زي ما حكيت أسرى وسرى خلاص نقول صح بمعنى سرى يبقى معنى اصله لان فعل مجرد صح مجرد من الزياده يعني لما اقول فعل ده مضاعف يعني مزيد العين فلو نقول ورى بمعنى أصله. فلما بمثال. يقول مثل مثل. ولا بمعنى ولي مثل. او صح يا شيخنا لكن لم يأتي بمثال طيب وربما أغنى عن أصله لعدم وروده صح يا شيخنا لم يقول كلمة عيره بمعنى عابه صح لم يوجد في كلام العرب عارة تفهمت يبعيّر بمعنى إيه؟ عابة فلم يوجد في الكلام عارة يبقى معنى إيه؟ ربما ها اغنى لعدم عن اصله لعدم, لعدم ورود الاصل يعني في عير ولا يوجد عارة او عير صح يا شيخنا طيب وكذلك عجزت المرأة يعني بلغت السن إيه؟ عجزت عفوا, عفوا عجزت المرأة لما إيه عجزت يعني بلغت السن العالية لكن لا يوجد عجز المرأة ما فيش عجزت او عجزت عجزت بمعنى لا عجزت وذكر في حبرنا نقول فلان عجزت يعني بن عليها السن الكبير يعني الرابع الوقت انتهى ولا لسه انتهى والله اعلى واعلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه